فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحقك من al дина сам гово بحسنة السيئة أولئك لهم عقب ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض فإحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى ويقول الذين كَفُر لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مُّرْصَدَةٌ قُل إِنَّ اللَّهَ Hello.